لا روم کو اوہلدین چل دوں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 لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدن قوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء موضوعه الله وتثبيتا من انفسهم كمتل جنة بربوة نصابها وابل فان تكلا ضعفين فان تكلا ضعفين فان لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بطيء ايَوَدُّ أَحَدُكُم أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن لنهار لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ لوہو دوں سچر دیکھ باحل يا سرجنا ولا ملا م الله ولي حميد الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن تَلْحِقُ الْحِكْمَةُ فَقَدْ تُتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا إِنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَتِنَا أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نذر فإن الله يعلمه وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوصُوهَا الْفُقَرَاءُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيَكُفُّ عَنكُم مِّن سُوءٍ والله بما تعملون قبير